ثمانية استمع إلى الحوار التالي ثم أعده السلام عليكم وعليكم السلام ما اسمك؟ اسمي سوداء وما اسمك أنت؟ اسمي شيرين تشرفت فرصة سعيدة